من يلام في حب أبي بكر تأمل أبو بكر هذا الطيف الذي يتسلق الجبل نحوهما فإذا هو ابنه عبد الله كان شقيق عائشة فتى ذكيا وشجاعة لذا كلفه والده بمهمة خطرة هي رصد حركة طواغيت قريش وما يصدر عنهم ثم يتسلل مساء نحو الجبل لتكون أخبارهم بين يدي نبي الله ووالده فهل يلام صلى الله عليه وسلم في حب صاحب يفديه بكل ما يملك؟ سخر ابنه عيناً له على أعدائه وكلف راعي أغنامه ليكون مموناً له وجعل صديقه دليلاً لرحلته هل يلام صلى الله عليه وسلم في حبه لأبي بكر وهو يرى ما له كله بين يديه في الغار أكثر من خمسة آلاف درهم هي كل ثروته يبذلها لله ولرسوله كان والد أبي بكر المعروف بأبي قحافة شيخا قد كف بصره لكنه كان أدرى الناس بابنه وتضحياته وكرمه لما وصلته أخبار هجرته أدرك أنه سيفني ما له فداء لدينه فحركه قلبه نحو حفيداته طلب من أهل بيته عصاه ولما أعطوه العصا قبض عليها ونهض ثم خرج يتوكأ نحو أحفاده دب الشيخ دبيب القلب الولهان حتى وصل فنادى أهل البيت فطربت لصوته قلوب حفيداته ورحبنا به وأجلسنا لكن الشيخ ما جاء ليرفه عن نفسه أو يسرد قصص السابقين جاء ليتفقد حبيباته لذا سألهن سؤال من حمل أبا بكر بيديه رضيعا ولاعبه صغيرا وأقر الله عينه به شابا وعرفه مجاهدا سخيا فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه تكفلت ذات النطاقين بقلب جدها الحاني تكفلت الفتاة التي ثقفها القرآن والسنة ورباها أبو بكر فقالت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا لم تقل مالا. قالت خيرا كثيرا ثم قامت وخرجت فالتقطت أحجارا فوضعتها في كوة الجدار التي كان أبو بكر يضع ماله فيها وغطتها بقماش غليظة ثم عادت إلى جدها وأخذت بيده برفق ليقوم معها ويتأكد بنفسه ولما أوقفته أمام الكوة مررت كفه على قطعة القماش فابتهج وقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلاغ ثم ودعهن وانصرف مطمئن القلب، أما أسماء فكانت تقول لمن حولها والله ما ترك لنا والدي شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ لا يلام صلى الله عليه وسلم في حب هذا الحب حين يقول إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟